ايهدي الله فلا مضيل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيلا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد أن انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه من نواقض الإسلام في الدرس الماضي من نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها المصنف نبدأ اليوم بدرس جديد ألا وهو أنواع التوحيد ألا وهو أنواع التوحيد قال أنواع التوحيد التوحيد قال ثلاثة أنواع قال والتوحيد في اللغة مصدره وحد يوحده توحيدا أي جعله واحدا أي فردا فنحن عندنا الخالق والمعبود هو واحد وهو متصف بصفات الكمال فهو واحد في ذاته واحد في أفعاله واحد في اسمائه وصفاته واحد في ربوبيته بخلاف ما عليه المشركون لذلك نحن موحدون النصارى مشركون لماذا؟ لأن عندهم عندهم ماذا عندهم؟ لم يفردوا الرب بالعبادة أيها الله لم يفردوا لم يجعلوا الرب والمعبود واحدا هذا لم يجعلوا الرب والمعبود واحد بس كذلك وهكذا قس على ذلك من المشركين فبعضهم يجعل معه إلها مواحدا اثنين ثلاثة تعرفوا من بعضهم لهم آلها كثيرة نعم لذلك لا يكون ال... الإنسان موحدا، مسلما موحدا، حتى يكون الخالق والرازق يعني الرب والمعبود واحد نعم قال وهو أي التوحيد ثلاثة أنواع كما علم ذلك بالاستقراء والتتبع وبعض العلماء يجعلهم منقسما إلى قسمين ولا مشاحة في ذلك شاحة لا عيب لا أحد يعيب وينكر على الآخر هل معنا مشاحة في ذلك هذا لعلكم تسمعون يقولون لا مشاحة في الاصطلاح أو في هذا المصطلح المراد يعني لا أحد يعيب على آخر ولا ضرر ولا ضير ولا عيب لكن بشرط أن يكون هذا المصطلح يؤدي المعنى الصحيح يؤدي المعنى الصحيح وليس يأتينا أحد بمصطلح لا يؤدي المعنى الصحيح هذا لا نقوله هنا في مشاحة نعم على كل حال فبعض أهل العلم يقسمه إيش يجعله إلى قسمين؟ فالذي يجعله نوعين كالعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره يجعل يجعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات نوعا واحدا هذا جعل الربوبية وأسماء الصفات توحيد واحد الاثنين جعلهم واحد الآن نحن عندنا ثلاثة في واحد ها <تصفيق> ويسميهما توحيد المعرفة والإثبات المعرفة والربوبية حقيقة والإثبات هو اسمه وصفة والثاني توحيد الطلب والقصد وهو توحيد العبادة العبودية الإلهية وهو توحيد الإلهية والعبادة قال إذن الآن يا أخواني تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة هو تقسيم استقرائي أي أنك إذا تتبعت وبحثت الأدلة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة فيما يتعلق في التوحيد سترى أنه الأدلة تدل على هذه الأنواع الثلاثة لا تخرج عن أنواع هذه عن هذه الأنواع الثلاثة أو عن هذه النوعين ما في مشكلة إما ربوبية وإما أولوية وإما أسماء وصفات صفات أي آيات في القرآن الكريم مثلا هي تتحدث أو تخبر عن التوحيد ذلك أنتم ترون ابدأوا بالفاتحة الفاتحة اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة ولا لا يقرأون شيءهم حتى من البسمة زاد تعالنا هالبسمة عندنا هي آية من الفاتحة الرحمن الرحيم بسم الله حتى شوف الله الرحمن الرحيم بسم الله استغفر الله وله الرحمن الرحيم أسماء وصفات ثم الحمد لله رب العالمين هايته هذه ربوبية سك الحلا الجودان يعني رب العالمين هاي ربوبية هاي الرحمن الرحيم أيضا رجع على أسماء وصفات وهكذا هذه الصورة العظيمة هي اشتملت على أنواع التوحيد على جميع أنواع التوحيد. نعم. القصد ال ال إذا أحد البعض ينكر علينا يقول أنتم يعني ابتدعتم هذا التقسيم أو هذا من أين لكم هذا؟ نقول نحن هذا كلام مردود وباطل، لأن ما هو الابتداع؟ نتكلم شيء جديد. لا هكذا لابد أنتم لا ت أنتم أخواني عندما تناقشوا محل هؤلاء أنت لا تتحمس وتقوله كذا كذا ابسكه من الأصل أصل المسألة كما يقال. تقول ابتدعتم ما هي الابداع؟ تتفهم ما هي الابداع؟ لأن هو أصلاً هو يسبح في بحر البدعة هو هذا تجده المبتهاهم لأن الذي لا ينكر هذا إلا هل البدعة هو نفسه تجده إيش واقع في يعني سنقاي من البدعة تين من منتين أي شيء مهم واقع في نهر وفي بحر من البدعة تعال قلوا ما هي البدعة سأخلك زيادة على قول أخينا مثلاً. قلوا الان نحن عندما قسمنا التوحيد او قلنا التوحيد ثلاث اقسام هل زدنا شيء في الدين هل نحن زدنا شيئا لا ما زدنا شيئا فهمتم ما زدنا شيء اي جل؟ اي, جل؟ أي جل؟ ما ان هذا من بابي للتسهيل والتبسيط ولي كل العلوم هكذا، <تصفيق> <تصفيق> يعني هذه نقطة أخرى، لكن أنتقيها بعد أن فالقصد، لأن نحن ما زدنا شيء في الدين، زينا اللي بتلاع ما في بده، لا، وهذا الشيء الذي قلناه هو موجود في الأدلة، وتدل عليه الأدلة من القرآن الكريم والسنة. النبوية المطهرة في الصحيح إذا نحن ما عندنا زي ما زدنا شيء وما نقصنا شيء إنما نحن وضحنا سهلنا بسطنا، شرحنا هذا التبسيط التشريح وهذا شيء محمود ثم شيء آخر يقولون أنتم يعني أول من جاء بهذا بعضهم يقول الشيخ محمد ابن عبده وبعضهم يعني يظن نفسه أعلم من الأول فيقول الذي جاء بهذا هو ابن تيمية شيخ الإسلام بنو تيمية رحمه الله نقول هذا غير صحيح أيضاً بل هذا موجود في كلام السلف من أيام التابعين لأنهم ما قالوا يعني أن التوحيد يخلقون قالوا ألوهية وصفات وهذا موجود هذا في كلام السلف ما ليس شيئاً ما جاء به تدعوه ابن تيمية ولا محمد ولا ما نرضى أن يزيد أحد في الدين كان من كان ابن تيمية ولا غيره لأن دين الله كامل تام الله أكمله أتم نعمه الله انتهى ما بقي شيء لمستزيد يعني لمن أراد أن يزيد أبدا يحتاج وقت تصلح عليه فهذا أولا ثانيا كما ذكرت إخواني كل العلوم هكذا خذ مثلاً اللغة العربية أنتم لعلكم قرأتم أو درستم أو سمعتم أن اللغة العربية الكلام كم قسم ثلاثة أخزان أيضاً عجيب هذا توافق عجيب <تصفيق> اسم وفعل وحق صحيح ولا اسم وفعل وحق هذا لا يوجد عند العرب وما قالوا الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا يوجد إنما جاء بعد بعد العرب الأوائل أقسر العرب فأيضا بالتتبع والاستقراء في البحث نظروا في كلام العرب كله وجدوا أن كلام العرب لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة فأي شيء في في اللغة العربية إما أن يكون فعل وإما أن يكون الحرف. اسم وإما أن يكون حرف إذن هل هل أحد ينكر ذلك وإلا جاهل عرفنا يا إخواني أو وهكذا فهذا مختصر لكن هناك كتاب جميل وجيد في هذا الباب للشيخ عبد الرزاق العباد في هذه المسألة ذات في الذين يعني يرد على الذين يبين ويرد يبين من أين جاء هذا التقسيم ومن أي عصر ويأتي بأدلة ونقول عن السلف نعم ويرد على الذين يشوشون ويثيرون الشبهات حول هذا ال... ربنا موجود اسم التقسيم التوحيد الشيخ عبد الرزاق العباد رسالة طيبة أنا عندي رسالة رسالة جيدة هذا ابنهم هذا ابنهم إيه نعم فا لكنهم تجدهم توحيدهم مبتور توحيدهم أنتم لو رجعتم يا إخواني لو رجعتم إلى أهل السلام رجعتم الأهل الكلام وقرأوا عندهم التوحيد ستجدون العجب التوحيد عندهم مثلا عند الأشاعر وما يذكرون ألوهية وأسماء وصفات لا يوجدها إنما التوحيد عندهم نفي التعدد ونفي التبعيض هذا هو التوحيد ارجعوا ثمانيه ارجعوا الى الشركي كتاب عندهم جوهره التوحيد مثلا شاعر به الكلام هذا هو نفي التعدد ونفي التبعيه نفي التعدد هذا كما سيأتي الكفار ما يقولون يعني سياتي او ما التبعيد هذا يعني يعني هو ليس اجزاءه ماكد القصد يعني هذا هو توحيدنا أما توحيد العبادة توحيد أسواة لا يعرفون أو لا يذكرونه نعم مشتانة بين فريقين سبحانه الله طيب قال والمقصود أنه لا بد من اجتماع هذه الأنواع كلها، فلا يحكم بإسلام أحد حتى تجتمع فيه هذه الأنواع، لا يكفي واحد منها على الآخر، بل هي متلازمة، مقتضية للعمل بها ظاهرا وباطنا إذن لا بد من ذكر الثلاثة مع بعض. ما يجوز تأتي بنوعين وتترك واحد إذا أنت غير مسلم أصلا هذا توحيد نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق وما أنزل الكتب وما بعث الرسل وما خلق الجنة والنار وما قام الجهاد وما الناس إلى كفار في النيران ومؤمنين في الجنان إلا كل ذلك لأجل كل لجل التوحيد كل لجل التوحيد هي الغاية العظمى التوحيد لذلك نحن يجب على المسلم ونحن الحمد لله السلفيون يتميزون بهذا رضي الله أعظم اهتمامكم في التوحيد التوحيد قبل كل شيء التوحيد قبل الصنع التوحيد قبل تحريم الأمهات في أشد من هذا لا. لماذا؟ لأن مدار النجاة هذا التوحيد وهذا أعظم شيء أعظم الواجبات، طيب؟ لأن نحن بذلك يعني والله الذي يحب لك الخير حقا وصدقا هو الذي يأخذك إلى النجات ليس كذلك؟ والنجات أين؟ مداره على توحيد. بعض الناس يضيق ذرعا يا أخي أنتم تتكلمون كثيرا في التوحيد نعم طبعا لا بد من هذا يعني لا تقول أنت لا يا أخي قال وكذا وكذا نعم لا بد من هذا لأننا نريد للناس إيش؟ على الأقل هذا نريد لهم نجاة فكيف هو أعظم الواجبات وهو ما كانت تقوم به أنبياء ورسل كلهم بعثوا بعثوا بالتوحيد بالإسلام التوحيد كلهم وكل يعني شيء بعد التوحيد هو ينبني على التوحيد السلام لأنه لو كان الإنسان كان المسلم مثلا موحدة. عنده توحيد صحيح وهو مختلف للكبائر والصغائر يأتي يعني ما حرم الله مسرف ومات على ذلك ومات على استرافه هذا ايش هذا مسلم وإذا في الآخرة ماذا عقيدتنا هو تحت المشيئة هو لا لا لا. صحيح، لا لا. لكن لو عذب مآله نهايته أين؟ إلى الجنة كل يا عبادي الذين أصرفوا بالجنة العكس لو أنه مات والعياذ بالأعلى الشرك وهو عنده أعمال صالحة كالجبال أي فائدة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فَجَعْلْنَاهُ هَبَاءً مَا ما يقبل منه من عمل مع عملاً أشرك به معي غيري تركته وشركه كما قال سبحانه الله في الحديث لله يقبل. الله ما يقبل ليست المسألة وجوه ايش قال عاملة ناصبة ماذا ناراً تصلى نارا حامية عاملة ناصبة وجوه يعني هؤلاء قد عملوا أعمالا ونصبوا وجوههم يعني تعبوا وكدوا واجتهدوا اجتهادا شديدا ها ما يفترون ما يكسلون، هم دائما في اجتهاد في العمل عاملة ناصبة دائما في العمل لكن ماذا تصلى, تصلى نارا نار حان هذول النصارى أنفالا يظلوا بالشرك ماشي فائدة من العمل اذا افهموا ايها الناس نحن عندما نؤكد. ونكرر ونكرر ونؤكد على التوحيد لأننا نريد للناس النجاة. نجاة الناس ليس بسياسة الناس كما يفهم الجهال أقوله ولا جهال ما يفهمون. وإلا أكثر الأنبياء هم ما ساسوا الناس. صحيح ولا لا؟ أكثر الأنبياء والمرسلين ما ساسوا الناس. فهم؟ ها؟ إنما هم يعيش. جاءوا لهداية الناس هداية الناس. لذلك الذين الآن المسلمين شغلوا أنفسهم أصل الذي قال لهم حزاب إسلامية شغلوا أنفسهم بسياسة الناس وانشغلوا بالسياسة عن هداية الناس ضلوا وأضلوا من ترك التوحيد انشغل بالسياسة يعني التوحيد لنفسه ولغيره فلا شك ظل فهم يوهمون ان العزة والمدري ايش والقوة في السياسة في الوصول الى الكرسي تعب كرسيه كوروسي أنهم تقولونه هذا تحرير عندك اجعلوها كرسي وخلاص تروس مباشرة لماذا كوروسي كرسي على كل حال هذا بين خوسي فقط القصد يا أخواني هأمرهم عجب هؤلاء ونحن ذكرنا لكم هذا مرارا يا أخواني وهذا هذا أتمنى كل يترسخ في النفوس والقلوب وتدعون إليه هداية الناس قبل سياسة الناس هذه القاصمة السياسيين الذين يغنون أنفسهم على شيء وهم ساكين يعني يهدرون هدر يضيعون أوقاتهم وأموالهم وجهودهم في شيء إن كان فيه نفع أقول يعني فهو نفع قليل دنيوي صحيح ولا لا نحن نريد ننفع الناس في الدنيا وفي الآخرة لأننا نحن نؤمن بالآخرة نحن لسنا كفار صحيح ولا لا تقول أنت مؤمن في الآخرة ولا لا تقول السياسة تنجيني عند الله إيش اللي ينجيني عند الله توحيد لا يلعب من هداية الناس طيب أنت لو اهتديت وما صرت لا وزير ولا رئيس ولا ولا ولا ولا عليك مشكلة في مشكلة ما في مشكلة صحيح ولا لا ومت رجل يعني أمي كما يقولون جاهل ما تعرف لا إنجليزي ولا كمبيوتر ولا سيارة ولا تعرف بترول ولا كي إل سي سي ولا شيء صحيح مثلا يعني ماذا عليك لا عليك لا شيء عليك ولا لا أما لو كنت زعيم أكبر دولة أقوى دولة انظروا إلى قارون وفرعون وما إلى استفادوا من ملكهم وزعامتهم ها ماذا استفادوا هل نفعهم ذلك عند ربهم إذا أنت لو كنت رئيس ثم لكنك لا توحيد عندك ولا تعرف إسلام ولا إيمان ولا سنة ولا اتباع ولا ما أي فائدة يقوله في القبر يعني قال لك من ربك ها؟ وما دينك تقوله والله أنا رئيس أنا كنت رئيس يعني عشرين سنة هذا ما شكرا ما دي جوال ما شكرا لان مصر بثلاثين واربعين جنة ماذا لا نعم أقوله خلينا بشك ماذا بالعكس هذا يعياذ بالله هذا عليه هذا عليه التبعات أكثر تعرفون التبعات يعني يحاسب أكثر ويوعظ. إن هو كان حاكم تعرف مسؤولية الحاكم فالقصد قصدي أخواني ينبغي هذا شيء نؤكد عليه ونرسخه في القلوب والعقول بداية الناس وعلى رأس بداية الناس توحيد توحيد ومرة معنا في البداية الأسئلة الثلاثة ينبغي نعد العدد ورب الناس مررت على هذا ندعوهم ونستمر لا شيء لا يترك وهذا يقول يا أخي لا بأس أن نترك هذا إلى السياق أو إلى أشياء أخرى يعني قل خلا إن انتقلت إن فتنتقل إيش لا تترك التوحيد إلى غيره تذهب أنت والتوحيد إلى غيره يعني التوحيد لا ينفك عنك لا يفارقك تنتقل بالتوحيد اينما انتقل الى المعاملات توحيد موجود الى الاخلاق توحيد الى السياسة توحيد الى الاجتماعات لسعماء هذا سخن من هناك يعرف يا اخي انا اريد طبعا انا مذهبي كده لا لا اسلكوا اسلكوا الشباب اذا كما عربتي إخواني توحيد أمره عظيم يا إخواني ليست المسألة بهذه السهولة بعضهم يقول لك أخي إيش توحيد أنا في جلستين ثلاثة أنا إيش أنتهي وتعلم التوحيد ليست المسألة مسألة نظرية توحيد هذا شيء يرسخ في القلب الباطن ثم هذا يظهر على الجوارح على الأعمال والأقوال والأفعال والجوارح نعم لذلك الآن نحن الآن أنا أقول لكم كثير من الناس عندهم في التوحيد شيء مع أنه تجده هو ممكن سلفي لا أخفيكم يعني فهمتم؟ يعني هو حافظ التوحيد وأنواعه ربما هو مع السلفيين لكن في توحيده شيء كيف؟ أضرب لكم مثال هذا منتشر بين كل مسلمي بين السلفيين أو بعض السلفيين وغيرهم أيضا ليس هذا هم السلفيون يعني وحدهم مسئلة التوكل والرزق <تصفيق> صحيح ولا لا <تصفيق> هذه فضيحة بدي اقول مره احد الاخوه عن العمل يريد يعمل في مكان حرام في حرام وتخرج وكذا قلت له اخي لا يجوز هذا حرام اين ابوك ما يجوز هذا حرام قال ماذا افعل وانا اريد قلت له سبحان انت سلفي فهو <تصفيق> فهو تعجب ايش علاقة هو ظن يعني طبعا سيفي من زمته من الله والرزاق مش أين التوكع على الله شو الكلام هذا <تصفيق> إذا هذا عنده عنده شيء ولا لا فهمتم خاصة في باب رزق أكثر الناس الآن في الرزق عوضه بالله عندهم شيء ومن وين ومن اتقل الله أين هذه لا ومن اتقل الله يجعله الله أين من ترك شيئاً لله عوضه خاخير هو... منه أين أين هذه المعاني؟ إذن لا بد يا إخواني هذا التوحيد ليس مجرد يعني كلام أو أشياء نظري نحفظه ونطبطه هذا مطلوب لكن العمل به العمل بمقتضاه بمقتضاه بذلك الصحابة فوق صار شوف عندهم تصديق عجيب إيمان عجيب وعقيدة عجيبة ما يبالون قال ما هم يوكلون على الله هم يؤمنون الله معهم هذا ما يبالي ليكم ليكم ما كان ولست أبالي حين أقتل مسلم على أي جنب كان في الله ما ما يهمه هو خلاص هو لله كله نحن الآن أين المعاني هذه عندنا إذن لابد لسه التوحيد مجرد كما قلنا إنما ينبغي هذا يتحول إلى عمل إلى مواقف مبادئ حرام حرام الله يرزقه الله, يرزقه الله يرزق الكفار ما يرزقك أنت عجيب الله يرزق الدواب والحيوانات ما يرزقك أنت وأنت مسلم وحد لكن إنه الابتلاء، وهكذا أشياء كثيرة تجد في باب التوكل وخاصة في الرزق تجد في شيء أخواني أسوأ. هذا وين التوحيد؟ من وين التوحيد إذن؟ قلت لا نسولف هو مسكين كل، نعم من الروبية. الحين لا لا، هذا يقول الكفار وما أدري إيش هذا نوع آخر من الناس. هذا قال يا أخي أين الله؟ الله أقوى ولا الكفار؟ ما لكم؟ يعني أين قوة الله وأين الله سبحانه وتعالى هو؟ مسيطر على كل شيء بيده الأمر بكلمة واحدة يخرق كل تكتيكات ويشي بقول ويشي بسمونها هذه وترتيبات والكفار كلهم. عندنا ضعف اتقى بالله إذن لكم الآن يربون الناس في التربية في بعض العلوم اتقى بالنفس ايش اتقى بالنفس أنت, ايش انت؟, انت لا شيء أصلا تقيقة أنت لا شيء هذا غلط كبير يا أخواني اتقى بالله لأنك أنت تستمد قوتك وجودك تدبيرك كله من الله لأن الله لو تركك ونفسك ولو لحظة تضيع تضيع تهلك قصد اذا التوحيد كما قلنا ليس مجرد سلم يا عبد الله تعال تعال تعال تعال تعال يجي المسحراتي نعم ف هذا ابني يا اخي مزكم من زمان اكتب لنا شيء شير ينزل ولهي من ان شيء كذا يوقف له يلا رو. يلا خلاص كل يلا امشي ها يا أخواني ليس وهذا شيء ينبغي نبه أول نحن على أنفسنا نربي على أنفسنا ونحن نذكر أنفسنا فيه وأيضًا الآخرين ليس فقط مجرد يعني توحيد كلام نظري يقرأ أو يحفظ في الذاكرة إنما لابد أيش هذا العمل بمقتضاء هذا من مثال آخر. يا ابني خذ هذا لا تدعوه يأتي. بابا بابا نعم نعم نعم نعم إيه روح شوف شوف هناك شوف. شوف لا ما يجلس ما يجلس يا لك أيها المعلم مثلا العمل دي مقتضى خذ توحيد الأسماء والصفات كمثال أسماء والصفات أنت عندما نحن نثبت لله من من الأسماء مثلا أنه سميع السميع اسمه صحيح. البصير العليم والبصر صفة هذا أقضي اسم العلم صفة والسمع كان العمبي مقتضى هذا فأنت تعلم أن الله سميع فلا تقدم إلا إيش إلا حق. حقا ما تكذب مثلاً يا ابني خذه الى هناك ونريد نحن ننشغل به فتنة هؤلاء الأولاد خذه هناك وخلي يلعب منه. او اغلق عليه الباب ضعه من الخلف هكذا خليه يتفرج من الخلف ها ف... صحيح ولا لا ما يسمعه فلذلك أنت لا تكذب لا تقول ما تعرف نافعات اللسان لماذا؟ لكن نحن الآن لا نستحضر ذلك إن الله يسمعنا لأنك أنت أيها المسلم عندما تكذب لو أنه إنسان بجنبك عادي ما تكذب مثلا أو علمته أنه يعلم أن هذا كذب ما تكذب صحيح ولا لا؟ فكيف الذي يسمعك ويسمع دبيب النملة ها؟ هذا فينا ضعف حقيقة, حقيقة وتؤمن انه يراك تؤمن انه بصفة البصص مثلا. بصير بصفة البصص فانت لا تفعل فعل لا يرضيه صحيح ولا لا أينما كنت في خلوتك وجلوتك سر في سرك وعلنيك رأيتهم وهكذا هذا هذا الذي تربى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كان شيء في القلوب عظيم وظهر أثره على أفعالهم وأقوالهم وأعمالهم وتضحياتهم رضي الله عنه عنهم نعم هذا الذي نقول نحن نربي الناس على التوحيد ليس مجرد توحيد أي ما عد ت عليه توحيد والتربي على التوحيد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عشر سنة يعلم ويربي على التوحيد ليس مجرد كما قلت يعني أشياء نظرية هم إخواني وهم وهم تعرفون من هم رضي الله مع ذلك شوف سنوات طويلة يعلم ويربي فلنعلم ونربي على التوحيد نعم تعلم يجلس هنا تعلم. فالقصد ليس مجرد إيش أقول أنا في دقائق في ساعات أتعلم التوحيد والله يا مسكين أنت محروم ليس المسألة كذلك غرس هذا في النفوس وفي الأعمال وظهور هذا هذا يحتاج إلى يحتاج إلى حتى تموت. ثم قال عليه تقول الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. التوحيد حتى الممات. فبعد على التوحيد حتى الممات. لأن أول شيء تسأل عليه في القبر ما رب من رب أو ما رب تس أول شيء تسأل عن ربك. من ربك؟ تسأل اول شيء لو ما كنت واحد ما بتجيب لا يستطيع ولو كنت ماهر وشاطر وبرفسور وبرقيل ما تستطيع طيب اذا هذا بالنسبة في احد له سؤال عن تقسيم التوحيد او شيء هذا الامر هذه رحات كمية لا هذه هذه نحن نؤمن أو نخلينا كما قلنا أنو الشعر في هذا المصطلح ما هو يعني صحيح لا لغة ولا عرفت أخي فنحن نؤمن نعم أن الحكم لله إن الحكم إلا لله عرفنا لا شك وهذا يندرج يعني بعضه العلم حتى أدرجه تحت أنواع الثلاثة يا أخي فهو من جهة روحية ومن جهة من جهة نووية الله هو الحكم جاء الله هو الحكم اسماء وصفات أما أن نخرجه ها أما أن نخرجه من هو مندرج موجود أصلاً فلماذا أنت تخرجه قسما مستقلا الله يا أخي فهذا سيأتي بعد ذلك واحد يقول وأنا أخرج يسمي مثلا الله أيضا هو السميع توحيد السامعية ويد أغد توحيد البصرية هذا يأتي توحيد الرزقية هو ولا أو لا هل يسمون رسم الله هل يسمون رسم الله هل يسمون رسم الله ثم هؤلاء دعاة هذا الأمر هم الذين ضخموا أعرف ضخموا كبروا مسئلة الحكم والحاكمية يقولون سياسة. أكبر نعم. من حجمي هذا السياسيين تجد ونحن نؤمن لأنهم أيضا عندهم هم تقصير وقصور في فهم الحاكمية خلينا نقول كما يقولون هم يقصرون هذا الوجوب الحكم بما أنزل الله فقط على الحاكم فقط في السياسة أما نحن؟ أنا أقول لا يجب أن نحكم نحكم ما أنزل الله جميع الناس يجب أن يحكم ما أنزل الله وأيضا في جميع الأمور أرأيتم؟ جميع الناس سواء كان حاكما أو محكما مثلا الأب أليس في البيت هو حاكم وراي هذا ينطبق عليه رب العمل مدير رئيس كذا. هذا كله أخوان ينظر شيء يقول لا جالي قال ومن لم هذه من هذه من صيغ العموم الكل كل من لم يحكم من. ليس خالصة هذه في الحدود هم قصروا على الحدود كما قلت هذا قصور حتى المسلم كثر أيضا هو يجب أن يحكم ما أنزه الله وهذا ينزل على المبتدع المبتدع يحكم بغير ما أنزل الله هم لا, لا يقول لنا هاري ما تعجبهم فاهمتم قصدي هو يحكم بغير ما أنزل الله الله الذي أنزله الكتاب في السر صحيح ولا لا الله أمرك أن تصلي هكذا الشرع يعني خلينا تزكي هكذا أن تصوم يعني تعرفون العبادة فهو يفعل خلاف ذلك <تصفيق> فهو ما عكر بما أنزل. أيوة لا يعني القصد يا إخواني هذه الآية شاملة عامة وليست هي خاصة فقط. نعم الحكام في شيء زائد عليهم هذا صحيح أيضا لا ننكره لكن ليست هي خاصة فيهم فهموا جيدا فهمتموني أظل. ليست خاصة بهم هي عامة شاملة وليس خاصة لكن نعم للحكام شيء مزيد زائد لا شك ولا رئي أن بيدهم السلطة وعليهم أشياء لا مطلوبة منهم هي ليست مطلوبة من من أفراد الناس أحد الناس كذلك الحدود والجهاد هذا لا يطلب من الأحد من عامة الناس أو أفراد الناس وإنما هذا معروف الحاكم القصد هذه من إذن كل بما أنزل الله أيضا كل ما أنزل الله أنزل الله فقط الحدود فالقصد الخصص أيضا هذا التقصير أيضا فأنت تتعبد إلى الله بذلك هذه الروبية الله أمر بذلك ربوبية أيضا هذا قصدي أن هي مندرج تحت الروبية هم جمل لا هذا نصلي أمر بذلك هذه ربوبية تتعبت قبلها هي إيش؟ لا هي. قال إن الحكم إلا الله، أما لا تعبده إلا إياه. نعم. وهو الحكم. سبحانه وتعالى هذه صفه من صفاته الاسمي الأسماني. نعم. سؤالاً سؤالاً. نعم اخوان اذا عندكم حول التقسيم حتى ننتقل الى لل... اذا عنده شيء حول تقسيم التوحيد وبال... اذا فهم يعني ان شاء الله التقسيم الربوبيه هو كم؟ بالنسبة الى افخال الربوبيه ماذا؟ التقسيم الربوبيه سيأتي هذا التقسيم سيأتي, سيأتي. نعم ربوبيا فعاله نعم سيأتي الآن الأول إذن توحيد التوحيد قال ثلاثة أنواع الأول توحيد ربوبيا وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استحل دماءهم وموالم. وهو توحيد الله بفعله لا لا. توحيد الله بفعله يعني الخلق والرسق والإماتة هذا فعله توحيد الله بفعله والدليل قوله تعالى يعني أن هذا التوحيد كان أقر به الكفار على زمن النبي صلى الله عليه وسلم قر به وإقرارهم به لم يدخلهم في الإسلام ولم يجعلهم من المسلمين وهذا كما قلنا تجد عند الكثير الآن من أهل الكلام وهذا التوحيد عندهم توحيد المشركين قل التعدد نفي التعدد ونفي تبعيل الأجزاء اسمعوا الله يخبرنا قل من يبزغكم من السماء والأرض أَمَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَاذا؟ فَسَيَقُولُونَ عِزَّةٌ وَالَّذِي الْعِزَّةَ لا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ فَأَنَّ فَأَقُلْ أَثَلَ تَتَقُونَ رأيت ما طبعا طبعاً دللة كثيرة جاء القرآن هم يقررون بذلك هذه كله ربوبية خلق والرزق والإحياء والموت كما ترى تدبير الأمور يعرفونهم يعرفون أن هذه أصنام هي لا تضر ولا تمنع ولا تعيق إنما كما سترى جعلوها واصية إذن هذا قال يا ناعتي للشرح. قال أي النوع الأول من أنواع التوحيد توحيد الروبوبي. هذا روببي نسب للرب يعني رب روببي. وهو الإقرار يا إخواني الرب في اللغة حتى تعرفونه هو السيد. زي يقال رب البيت أي سيد البيت المتصرف به كما يشاء. هذا هو السيد زيك تقول سيد القوم كيف يعني هو يبعى كما يريد صحيح ولا لا زيك قال رب البيت سيد البيت رب العملي مثلا. فهو سبحانه وتعالى رب السيد المتصرف في الملك هذا ملكه زيذلك وما شاه كان وما لم يشاء لم يكن وأيضا من معنى ربية أي هو الذي يربي وهذا كله يأتي تحت حقيقة التصرف والخلق ومن هنا جاءت معنى الربانية الذين يربون الناس الربانيون ليس هذه الربانية إيش ربانية؟ يعني إلا الرب معنى الربوبية انتبهوا مهمتم؟ هاي يومي الناس على صغار الأموري قبل كبارها عجال ابن عباس وغيره ربانية القصد هذا الرب السيد المالك المتصرف في ملكي اللي يربي وهو المربي سبحانه وتعالى من الذي خلقك وأعطابك شيئا فشيئا كبرت، الرب هاي يعني التربية شيء منها من هو نشط في التربية؟ نينها <تصفيق> كلية. طيب إذن قال أي نوع الأول من أنواع التوحيد توحيد الروبيه وهو الإقرار والاعتراف بأن الله تعالى رب كل شيء وموجده سيده وهو أوجده ما من العدم لا شيء ومليكه ويملكه لذلك هو يتصرف كيف يشاء ما حد يستطيع منع الله عن التصرف في ملكه. حول لا حتى الملحدون أو حتى الملحدين الذين ينكرون وجود الله في قرارة أنفسهم لا يستطيعون دفع ذلك. أنا كنت أمس مع أخ وذكر لنا شيء أعجبني حضور قصة جميلة حقيقة. أن زعيم الحاد الصيني ماو تسي تونغ هذا اسمه يعرفونه تسمعون النبي طبعاً جاء يزوره بوش الأب لكن قبل أن يكون رئيس إيه <تصفيق> نعم يوم كان رئيس فورد الرئيس أميركا هذا إيه نعم كان هذا بوش الأب سينجل هذا مش دبل هذا السينجل ومعه كان كيسنجر تساء تعلقون انا كيسنجر كبير هنا لي كيسنجر قال فذهبوا الى سمعته يزور هذا وكان في ارذل للعمر كبير لا كبير وقال جاء يتكئ على فتاتين حتى وجاء وجلس هم سالوه كالعاده كيف يعني قال اما هاتاني ما في شغل يعني ما تشتغل لكن هذا يشتغل أو هكذا ولا لما الأرجل هي ها معق رئي ما يمشي يعني عليه إنما قال عقله يعني ما زال يعمل يعني المهم القصد فقال لهم هذا ما أسيس قال لهم يعني أنا الآن أشعر أن الرب أو أن الله دعاني شوف معنى هو هذا بعين الملحدين، أنه عندي دعوة من الرب أو من الله إيش قصده فهمتم؟ إيش يعني يعني موته قريب هكذا. شوف معنى هذا رأس الملحدين هناك شوف كيف قال كان عندي دعوة فكسين جاء خبيث أعطاه يعني جواب ذكي حقيقة قال لا تولد بالدعوة. هم كنت أنا ولا يؤمن يريد يبين الله إذا أنت لا تؤمن بالله يعني كيف ترفضه؟ هل تستطيع أن ترفض الدعوة؟ إذا اعتذر لا تولد بالدعوة هل يستطيع؟ ما يستطيع ما يستطيع إخواني وأيضاً القصد أن هؤلاء وإن كانوا من الملحدين لكن يؤمنون لكن بطريقتهم الكفرية الشرقية هذا آخر حتى قال أنا برجينيف عندما هلك أيضا رئيس تعرفون روسي في الثمانينات عندما هلك وضعوا عليه الصليب أنا هو الحلم كنسة روسية نعم فقال الرئيس أنا ذاك ماذا؟ ريبوش كان الأب؟ الرئيس أنا ذاك ماذا؟ ريغان ريغان أنا مهم قال الرئيس قال قال أنا علمت وأمنت أنه في التحزي وفيسكي ما زال الله يعني يعني ما في إلحاد هذا الصليب تعرفون له دلالة ولأنه كان ملحد ما في صليب ما في دين أصلا ما يؤمنون بشيء حق أو باطل هذا شيء آخر فالقصد انظروا إلى هؤلاء هذول رؤوس الملحدين لكن هذا لا يمكن رؤية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم هذا لأن هذا شيء أخواني يعني استقر كائن في فطرتك لا تستطيع أن تنزح عنه لا ينفك ما تستطيع وإن قلت ببسان المقال ما في الله وما في ما هذا هذا استكبار جحود الكلام بس وإلا في قراره نفسك و وهذا معروف يعني. نعم إذن تؤمن بأن الله الاعتراب بأن الله هو تعالى الرب كل شيء وموجده ورازقه ومليكه ومدبره والمتصرف فيه وهو المنفرد بذلك كله كما ذكرنا لكم هو هكذا ومنفرد أيضا لا حد يشاركه. لا في الرزق ولا في إحياء ولا في إماتة ولا في الملك ولا في التصرف ولا في التدبير لذلك أنتم تردون كل ما أراد الله يكون رغم أنوف كل الناس ما يمكن أحدا يقول لا في الربوبية ما يمكن لأن الذي بيده الملك هل ممكن؟ وأنت نجى بيدك الملك الآن لو جاء كملك الموت هذا الذي أردت يراد قصة هذا الهالك لو جاءك ملا في الموت تقله لا تستطيع <تصفيق> له بليز أرجوك عطيني فرصة خمس دقائق بريك ولا شيء مريك ما في ما تستطيع هذا ليس من هذا أنت ملك لله والمالك سبحانه خلاص هذا ذلك هذا حق ولن هو المالك يقول لا الآن إذا لك بيت وأنت مالكه هل يعاب عليك أن تتصرف فيه كما تشاء هل يعاب عليك أبدا إذا أنت صاحب بيت فاا هذا لك هل يعاب عليك أن تغير الجدار هذا إلى هنا أو إلى هناك مثلا ما حد يقول لك شيء لو بتسد ما حد لو هدمته على الأرض ما حد ما حد يعيب عليك شيء ما يقول هذا أحمق وهذا وهذا وهذا لا ده ملكك صحيح ولا لا لكن لماذا الناس يعيبون على الله في ملكه اعذروا نعم انتبهوا بل يوجد المسلمين فيه غباء أو جهل أو ايه لا يعجبوه هذا مسألة القدر ولماذا الله فعل بي أنت ملك لله والمالك هكذا أراد لا إله أخواني حديث عنك قال وهذا النوع قد أقر به الكفار قديما وحديثا لا خلاف بينهم أن الله تعالى هو الذي أوجدهم من العدم من لا شيء ورباهم بالنعم هذا أعطاهم النعم هذا ربهم كما قلنا معنى الرغوبية كبر شيئا فشيئا بنعمه من أنزل الماء المطر من أنبت لهم ها؟ من رزقهم من الطيبات من أمدهم بالطاقة والشمس والنور والمن من, من من من من ليس هو إلا الله أنتم ترون في بعض البلاد وحصل قحط توجد الناس يموتون من الجوع صحيح ولا لا <تصفيق> ما تقرأون في بعض الأماكن من العالم يموت الناس بسبب الجوع قال وأوجد جميع المحدثات بقدرته المحدثات المخلوقات التي حدثت يعني كانت غير موجودة ثم وجدت محددة ده بقدرته وحده لا شريك له قال ولم ينكر هذا النوع إلا شرذمة قليلة خبيثة شرذمة يعني قلة قليلة كالدهرية وأشباههم الدهرية الذي يؤمنونه مثل الشيعين طبيعة كما يقولون تعرفون طبيعة هذا دهرية وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الظَّهْرِ ما في لا الحي ولا هذا النهار فالخلق مفطورون على معرفة خالقهم والإقرار به بل حتى الحيوانات مفطورة على ذلك لكن بعض الحيوانات الناطقة تأبى ذلك بألسنتهم ولكن ما تخفي صدورهم الإقرار حقيقة بعضهم والله أظلم الحيوانات الله أخبرنا بذلك ولكن قال هذا الإقرار بتوحيد الروبوبية لا يكفي بل لا بد من اجتماع الأنواع كلها كما أقر به الكفار بالروبوبيا أقر الكفار كأبي جهل وأضرابه على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرارا واضحا لكن لم يدخلهم ذلك في الإسلام بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى اتفقنا عليه إذن العصم لا تكن بالروبين لا إله إلا الله نعم هذا كل رغبية أولوية أسماء ستار وهذا النوع هو توحيد الله تعالى بفعله تعالى أي إفراد الله تعالى أي وأنه واحد بأفعاله ها؟ واحد كما قلنا بأفعاله يعني هو الرازق وحده هو المحي وحده هو المميت وحده هذا, هذا معنى وغير ذلك من أفعاله تعالى التي يجب أن يفرد بها وحده لا شريك له والدليل على أن الكفار مقرون بهذا النوع قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أي من من الذي ينزل من السماء وهو السحاب ما هو المطر فيشق الأرض شقا بقدرته ومشيئته يخرج منها أنواع الثمار والأطعمة والخيرات والله به عليم أم من يملك السمع والأبصار أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة والقوة الباصرة من الذي وهبك السمع والبصر <تصفيق> الآن ما يستطعوا كل هذا التقدم وكل هذه التقليات ما يستطيعون يخلقون يجدون بصر وسمع أبدا سأقول لا ما يمكن ولو شاء لذهب بها ولا سلبكم إياها سلبكم الله لو شاء يسلبكم يأخذ هذا منكم صحيح ولا لا وهذا موجود سلبه أخذها, أخذها انتزع أخذها الآن في بعض الناس ما عندهم بصر صحيح ولا لا شوف الله سلبهم البصر الأعمق في بعض الناس الله سلبهم السمع الذي هو الأصم وسلبهم أيضا النطق اللي هو الأبكم وهذه من يعني هذه الأشياء أن الله يخلق هذا حتى يعرفنا بنعمة الله هذا له دلالة عندما تجد أعمى أو أصم أو أبكم ليس هكذا الأمر عابر ليس فيه أي حكمة أو فائدة لا فيه حتى تعرف نعمة الله عليك وأيضا حتى تقر بقدرة الله أن الله خلق هذا ويسلب هذا هو قادر على كل شيء وهذا ملكه نعم ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أي بقدرته العظيمة ومنته العميمة لأنه على كل شيء قدير ومن يدبر الأمر أي من بيده ملكوت كل شيء هو يملك كل شيء في السماء وفي الأرض كل تحت أمره وتصرفه لا أحد أبدا يمتنع عن أمره أطول لا أحد يقدر لكن العبد يمتنع عن عبادته لأن الله خيره أعطاه إيش قال نعم قال مشيئة وإلا غير الإنسان غير المكلف الإنس والجن كلهم يطيعون قالتا أتينا طائعين قال السماوات والأرض تيا طوعا أو كرها هذا لا يوجد مقالبة قالتا أتينا طائعين كل ما مفتور على هذا إلا المكلف وهذا ابتلاء الله ابتلانا بالإرادة ولا هانا سيكون حسابه هذا هو لكن في الربوبية ليس لك إلا أن تقول ما تستطيع تقول إلا أن تهنى طائمة في الربوبية ما تستطيع يعني أنت الله خلقك في ماليزيا بهذا الشكل بهذا كذا هذا ليس من أمرك صحيح ؟ كما قلت إذا جاءك ملك الموت خلاص ما تقول له أصبر أصبر يا أخي ما فيه أخي اتهى ثم الله ما استطيع دربوية مربوبة هذا لديه ضعف لكن إنسان سبحان الله ما أقبح هذا إنسان عندما يتكبر ما أقبح شوف كيف يتكبر في لحظات يسقط على الأرض ما يساوي شيء وين جبروتك و كبرك و مالك و أين جاهك سلطانك و أين و أين هذا شيء ثم إذا هلك مات يرمونه في حفرة صغيرة هكذا بشت. يلا مشي أين ذهب عنه كل شيء بسكين بقي وحده حن من يدفع عنه؟ لا أين أمواله التي تدفع عنه؟ و سلطانه؟ و جاهه؟ و دولته؟ و اين بتروله و اين ذهبه و اين الفضاء حقه و اذا شو يسموه هذا. فسموه ايش يقولون ايه يعني الغزو يعني يعني و اين و اين و اين و اين و القنابلة الذرية و النووية و النترجونية <تصفيق> اين اين اين هذا اين هذا اين, <تصفيق> أين؟ ونحن نحن اعظم امه و نحن اختراعنا هذا الكل يولي عنك مم. تبقى وحدك إن كنت موحد نجوت هذا هو العود إلى الترافي وكنت غير ذلك فلا تلمن إلا نفسك. نفسك أنت اخترت ذلك بنفسك جاهك وسلطانك وهؤلاء والله على الحقيقة غير عقلاء وهذا لاحتاج يعني. تفهم أو يعني تفهمون هذا؟ ليس العاقل الذي وهبه الله العقل. الآن أقول كم من هؤلاء الكفار الذين هم اخترعوا لنا أشياء نحن نقر بذلك أشياء عجيبة وحقيقة تقدم هائل ورهيب كبير، لكنهم لا يعقلون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما بنا في أخار الاجابة فضوا هذه لهم وين الاختراعات والصناعات والKRCC يعني هذه الأخوان القصد هذه الذي يعقل حقا العاقل حقا هو الذي يعقل عن الله وعن رسوله هذا ولا العاقل قالوا كنا نسمع أي سمع الإجابة والعندهم سمعهم يسمعون لكن لا يستجيبون أو نعقل عن الله هم يعقلون الدنيا لكن العاقة الحقيقي ليس هذا إذن الله وصفهم إنهم كالأنعم بل هم أنت أربط هذه الآية مع هذه الآية ستفهم الذي أنا أريده أن هؤلاء ليسوا عقلاء وأقصد ليسوا عقلاء بالمفهوم الشرعي هذه؟ وعلى الحقيقة هم أضل من الحيوانات أخبرنا ربنا الذي خلقهم أدرى بهم قال إنهم كالأنعام بل هم أضل ولقد ذرانوا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم لهم قلوب لا يعقلون بها هذا هو ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها هذا هو أولئك كالأنعام بل هم أضل أولاك هم الغافلون ها الله يصبون بذلك وهو أدرى بهم هو صاحب الصنع، وهو بيده الملك قائتم لو كنا نسمع أو نعقل مع هذه الآية ستفهمون أن لا ليس بعقلاء هو اعترفوا قال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجميع فاعترفوا فسحقاً سحقا سحقا سحقا سحقا أين كنتم في الدنيا؟ شغلتكم أموالكم شغلتكم جاهكم وسلطانكم واختراعاتكم وإفسادكم في الأرض يلا الآن سحقا يلا الآن من ينجيكم؟ من يشفع لكم؟ من يخرجكم من هذا العذاب الأليم؟ خلي تأجي دوكيمون ولا هذا الثاني؟ <تصفيق> <تصفيق> بانكيمون هذا بوكيمون ولا بانكيمون بانكي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولا يجي بوش ولا موش ولا كوش والآن سأتي يا سلام وبعد آه بعد بوما كان يأتي نا لا أدري من الله وحده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <اللهم> لمسك يا إخواني أين فرعون وهامان وقاهون أينهم لا؟ أينهم؟ في مزبلة التاريخ كما يقولون أينهم لا؟ لا يذكرون إلا بالسوء وهؤلاء كذلك كذلك فعل بأشيائهم أسلفونا ستقص معهم تعيشون وهكذا من جاء من بعدنا ولكن الموحدين يبقى ذكرهم الطيب أو لا توحيد, توحيد. سبحان الله <تصفيق> يبقى الذكر الطيب لذلك الله سبحانه وتعقل ورفعنا لك ذكرك فكل من اتبع الرسول يرتفع ذكره بمقدار اتباعه للنبي كلما كان شد اتباعا و اكثر اتباعا لرسول الله كلما ايش الله يرفع ذكره انظر انت الان اشهر الاعمة في أكثر الناس ما يعرفون أن أئمة الإسلام منهم الصحابة صحيح له لا هم أولا أسادة الموحدين صحيح له لا ثم من تبعهم سبحان الله ثم من تبعهم رأيتم كيف سلسلة ذهبية سلسلة التوحيد أولا أشهر ذكرهم طيب في كل زمان ومكان إلى الآن لا يذكرون إلا بالطيب وبالخير وبالترضي صحيح له لا ولا اعتبار للقلة الشرذمن القليلة الخبيثة من الرافضة وغيرهم وهكذا شوف أئمة بعدهم مسلم و بخاري و أبو حنيفة و هؤلاء كل الناس عارفونهم بالطيب صحيح ولا لا هؤلاء أئمة هدى و نور و شوف ذكرهم أمم، أما خصومهم لهذه الفدعة ما أحد يعرفهم. صحيح ولا؟ الأما من يعرف خصوم الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن؟ ما يعرف المتخصصين. صحيح ولا؟ لا؟ إذا يعني حتى من المتخصصين ما يعرفهم. جيد. صحيح؟ ماي من يعرفهم؟ ما يعرفهم. لا لا. حتى إذا ذكروا يذكرون بالسوء. سبحان الله. الله عجيب يعني. <تصفيق> راي؟ إذا عرفوا إنما وذكر إنما إيش؟ من يعرف بشر المريسي؟ لو ذكر لعنة الله يعني. كان خبيثا كان كاً اقرأ في السير ماذا يقول عن ذلك؟ يعني إذا ذكر يذكر بالسوء. من يعرف أحمد بن أبي دؤاد أيضاً منه؟ إذا ذكر يذكر بالسوء والشتم واللعن والقبح والفساد. أما إذا ذكر أحمد ماذا يقال؟ أقل شيء رحيمه الله أو أقل شيء يقال إيش؟ إمام ورسول الله سبحانه سبحانه سبحانه إمام ورسول الله ابن تيمية من يعلم خصومه؟ ما يعلم خصومه بديمية إلا نادر قليل من الناس لكن من لا يعرف ابن تيمية؟ صحيب صحيب لا لا؟ وهاتذ ستذكروني أخواني الآن نحن الآن من لا يعرف ابن باز الألباني وابن عزيمين انظروا بعد سنوات ايضا سترون أكثر هؤلاء بعد موتهم يعلوا ذكرهم أكثر من حياتهم حقيقة لكن خصومهم من يعرفهم صحيح ولا لا يجب أن يستعرفهم كيف هم يعني يتلقفون وتهافدون على كتوبهم وعلى علمهم وعلى ومن الناس من ينكر ومنهم من يخفي ومنهم من طرائق قد هكذا الناس من يعزو بعض من يستفيد منهم دون أن يذكر يعني والقصد يعني هذا شيء وهكذا اهل السنة يا اخوان هذا التوحيد بعيدا بركه التوحيد يا اخواني المسلم حتى في الذكر الطيب الجميل اللهم صل علينا على التوفيق وسلم وامنن عنا تبعث إذن الله بيده الأمر قال ومن يدبر الأمر أي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه الله كل أحد يحتاج إليه ويلجأ إليه وهو ليس بحاجة إلى قوة أحد وإلى مساعدة أحد هذا ما وإلى عون أحد والكل محتاج مفتقر إليه في كل لحظة بل كل شيء في هذا الكون قائم به سبحانه وتعالى هذا معنى القيوم. القيوم وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون لماذا لا يسأل عما يفعل لماذا لا يسأل عما يفعل لأن كل ما يصدر عنه يصدر عن علم وحكمة ليس معا لا يسأل يعني يفعل شيء عبث لا تبهوا لأن كل ما يصور عنه لا يصور إلا عن إيش؟ عن علم وعن حكمة ورحمة أيضا لذلك لا يسأل سبحانه وتعالى لأنه العليم بالغ حكمتي لأنه الحكيم لأنه الرحمن الرحيم فسيقولون أي هم يعلمون ذلك ويعترفون به فقل أفلا تتقون أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بأرائكم وجهلكم قال والآيات بمعنى والآيات بمعنى هذه الآية كثيرة جدا فمن ذلك قول تعالى قل لمن للأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون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 تُسحرون إلى غيرك من شاء يعني حقيقة يستمتع ويستفيد ويتقوى علمه وإيمانه في مثل هذه الآيات ارجع إلى تفسير أضواء البيان الشنقيطي فقد تكلم عليها بطريقة جميلة وعجيبة رحمة الله هذه الآيات ونقلها عنه إذا شئتم ترجعون الشيخ أيضا عبد الرزاق العباد في كتابه الأذكار أو تفسير سماه وشرح الأذكار أو كذا عنده كتاب ثلاث مجلدات الأصار الأذكار ونقل وال... عنه كثير من تفسير جميل ورائع وقوي وليزيدك في إيماني من قرأ وفهم يزاد إيمانا لا بد فضلا عن العلم يعني محججة هؤلاء بهذه همم الله كيف يقيم عليهم من كذا لماذا قال هنا تتقون هنا قال تسحرون هنا قال كذا كله يذكره جميل جدا أرجع إلى أضوال بيان للشقيق رحمة الله قال والله تعالى يحتج في آيات كثيرة من كتابه على الكفار بما أقروا به وعلموه من توحيد الربوبية على ما جحدوه وأنكروه من توحيد الألوهية فأن توحيد الروبية هو الدليل الأوضح والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية يعني أخواني كما نقول أن توحيد الروبية ماذا يستلزم توحيد الألوهية إذا أنت أقريت بالروبية فيلزمك الألوهية وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الروبية لذا يكون مما آمنوا بالألوهية لو آمنوا بالألوهية فيعني من جماعة أردي هم عندهم روبوبية فهمتوا فهم فاهم جماعة أردي يعني فهمتوا ما أما إن آمن بالروبية فلا يلزم أن يؤمن لألوهية لكن الإيمان بالروبية يستلزم لذلك الله أنكر عليهم هذا أنتم ما تعقلوا ما تفهموا أنتم كيف تؤمن بالروبية و لا تؤمن بلوهية وهذا يستلزم هذا يستلزم ذاك توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوين لكن يفرقون كما نقول نحن الآن الدين يستلزم الخلق لكن بعض الناس عنده دين لكن ما عنده فهمتوا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وإلا هذا يستلزم هذا وهذا من هذا لكن في بعض الناس عندهم هذا وليس عندهم هذا هذه مشكلة. في صان هذا الطلاق هذا. موجود أنا أقولك هذا هذا الاثنين أنا خاصي هذا. الرجال عنده دي ما عنده خلق نتكلم عن المسلمين وفي ناس عنده خلق ما عنده دين كفه هذا صار في بعض الأشياء في دنياهم في ما ينفعهم. إذن انظروا قال تعالى انظروا يا إخواني كيف احتج عليهم بالربوبية على الألوهية كيف احتج عليهم بالربوبية على الألوهية يا أيها الناس عبدوا ربكم هذه إيش عبادة <تصفيق> ألوهية عبادة عبدوا ربكم انظروا ماذا بعد ذلك قال <تصفيق> الذي خلقكم إيش هذه <الربوبية> إذن المغرض هكذا ما بكم ويحكم لكن ومن يضر الله فما له من هذا الحمد لله أخواني على هدايا والله يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا يزقا أكد الذي خلق ورزق وأنزل الماء وفرش الأرض مهدها حتى تسهل ها وال, وال, وال والسماء ها قبة فوقكم بناء لا تجعلوا مع أنداد لا تجعلوا لله أندادا وأنتم أنتماً أنتماً تعلمون يعلمون لكن يجحدون فإنهم لا يكفلون ولكن ظالمين بأيات الله يجحدون نعم إيه وأنتم تعلمون أن الله هو الخالق الرازق والمدبر الكامل من كل وجه وحده لا شريك له وأن غيره من الأنداد والأصنام لا تماثلوا بوجه من الوجوه. فإذا علمتم أن الله هو المنفرد بذلك كله فأفردوه بالعبادة أفردتموه في الخلق أفردوه العبادة يلزم ذلك يعني هذا فأفردوه بعلاذة وحده لا شريك له لأنه هو المستحق هو لها دون من سواه إذن كيف إنسان سبحان الله يعني الله أنم عليك وخلقك ورزقك وأنت تذهب تشكر غيره ما أقبح هذا صحيح ولا لا عجيب هم كذلك يفعلون الذي يشركون هكذا فهم ها من الذي خلقهم ورزقهم وأنعم الله لكن يسبونه شوف ما لذلك أعظم أقبح شيء الشرك أكبر مسبب الشرك أكبر تلويت الشرك نرجع للتلويت أعب التلويت أكبر شيء يلوث هذا الشرك والله يا أخواني الشرك, لأن الشرك... الأشجار هذه لا تحب الشرك هذه الأجار والحيوانات والله يا أخواني هي تكره الشرك لأن هذا يسبب لها مشاكل التلوث حقيقة وهي تتعب من الشرك <تصفيق> صحيح صدق أو لا تصدق صدق أو لا تصدق والدليل على ذلك تقول ليش للكلام هذا يعني هذا ليس شيء يعني دليل على ذلك النبي صلى, صلى الله عليه وسلم في الحديث قال مستريح ومستراح من من طبعا المؤمن مستريح يستريح من نصب الدنيا قال قال مستراح من من قال عبد الكافر أو الفاجر استريح منه ماذا البلاد والعباد والشجر والدواب هكذا يقول صلى الله عليه وسلم في البخاري رأيت كيف هذا هذا الله هؤلاء هم جماعه الخضر هذول يشتمنوا دعوات البيئ شوف اسم جريبيست سلام اخضر سلام اخضر جرينا هي جاوبيس جاوبيس هذول ما عندهم لا بيس ولا هيجر إنما هم هتام فليس فلاس سواد الناس أولا يا أخواني هم أكبر ملوثون لكن هم ملوثون بإيش بشركهم والله تعال تعال تعال تعال تعال تعال عبود عبد الله يا ابني بني أكبر ملوث على الحقيقة المشركون والله يا أخواني وأكبر منظف ومطيب ومعطر ومؤلاء الموحدون حقيقة يا الله امشي أنا يحب يعني لما وجمع لكن هذا ضد الزكام صحيح لأنه رطب ولا لها يا أخواني الدنيا كلها تتعب من الشرك والله يا أخواني والدنيا كلها تفرح بالتوحيد لأن التوحيد يجلب الخيرات والبركات والأمطاء والصحة والعافية والله يحب ذلك وإذا حب ذلك رضي وإذا رضي ما نرى إلا الخير صحيح لا وكذلك الشر يغضب الرب أعظم ما سبب أعظم ما سبب, ما سبب؟ أعظم سبب يعني أعظم سبب إيجي سبب إيجي كرس اي هو؟ الشرك وهذا ايش يجلب؟ الشرك غضب الرب اي ولا لا وهو المنعم واذا غضب الرب لم يرضى ستكون مشاكل صحي ولا لا اذا انت ترون هذا الخلل الان اكبر يعني سبب للخلل الواقع في الكون بين الناس والبشريه الشرك لان يقع الظلم والتعدي و أما لو فيه توحيد خلاص كلنا يعرفوا حده فلا يتجاوزا لا يظلم لا يتعدى لا, لا هذا يقتل هذا لا صحيح وهكذا لكن مشركون إذا يعني إذا لم تستحي فاسمع ما شئت وإذا كنت غير موحد فاسمع ما شئت أيضا إذا كنت مشركا فاسمع ما شئت نعم وقد قال شيخ الإسلام قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلمة عظيمة في معنى ما تقدم وهي قوله إذا كان الله واحدا في أفعاله فوحده في أفعالك جميلا هو واحد في أفعاله إذا وحده في أفعالك للعباد أي إذا كان الله تعالى واحدا بلا شك في أفعاله كالخلق والرزق وغير ذلك وتأقنت ذلك وأقررت به فوحده أي اجعله واحدا لا شريك له في أفعالك أيها الإنسان كالدعاء والصلاة والخوف وغير ذلك من أنواع عبادة لأنه هو المستحق لها وغيره لا يستحق شيئا منها فسبحان الله وتعالى عما يشركون الحمد لله على الإسلام والسنة على التوحيد يا إخواني لنعم أعظم نعمة أعظم نعمة الله إذا أحد عنده شيء تفضل وآنا اتهينا يكفينا اليوم هذه فخرة لأن الشافعي رحمه الله يدينا <تصفيق> يعني الأخ الشافعي ما أحد يفهمني معه شخصا فالله أنا بيسأل لك فكل هذا فلعي خليهي فلا سترى شكرا لك ما كتبت لنا أتينا بورقة هذا الله يكرمك بس, بس يوقف ال يقف له هذا المسكين طول الليل وهذا ينزل الماء منه لا بس لا بس انزل اوقف لا بس نعم يجلس لا لا تخليني دوك انا ابا بكر الخليله ماذا تريد ماذا تسأل هذا شرك في الحب شرك في الحب دا انت ما تسوي مشاكل في التشين انت ومين انت ماذا ما فهمت عليك؟ اين الشرك في الحب هنا هذه محبة شرعية يا اخي محبة اخي لاخي ايش قصدك؟ شرع نقول هذا خليل الخليل ما معنى الخليل يعني ما هي الخلة ما هي الخلة, <تصفيق> <تصفيق> الخلة هي أعلى وأعظم المحبة المحبة مراتب أعظمها أدخل فأنت ممكن تقول كلان خليلي ممكن أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا لأن الله اتخذه خليلي تفهم؟ لذلك هذا جاء عن السلب بعض الصحابة تقول أخبرين أحدثني خليلي صلى الله عليه وسلم تفهم؟ لذلك الصوفية سبز، يقولون حبيب، يقولون الحبيب المصطفى، لا يقول الخليل أعلى من الحبيب، صحيح؟ يقول الخليل أعلى، كما لذلك الصحابة ما قال حدثني حبيبي، أيوة لا، يقول حدث بعض الصحابة كانت تعرفون، يقول حدثني خليلي، أو أبصاني خليل، أبصاني خليل موجود، نعم، فهل خليلي؟ فأين أما الرسول صلى الله عليه وسلم لا، لأن الله اتخذه خليلا هو لا يتخذ أحدا خليلا فهمت هو الرسول لا يتخذ، لكن آم ماته وصعد، قال انتهت بممثي قال لو كنت متخذا خليلا اتخذ ذو أبا بكر خليلا لكن قال أخوة الإسلام لأن الله اتخذ. الله اتخذني خليل خلاص نعم نعم نعم عاد ان له جيد فهم مم. فهم الشيخ الكتاب الأول تضع على المفزاق العربة لوه في الرد تقسيم هذا اسمه اسمه ايش اسمه التقسيم التوحيد والله ما عاد يعني أنا طويل إذا شئتم بجيب لكم يعني حين جيدة تدور عليه بالنسبة يدرب عنده اكتب هو مشهور مؤلفات اكتب اسم الشيخ أحسنه لأني ما أضبط صدر زي متوحكينات منهم عبد رزاق عبد عبد رح زاق وبنعبد الواحد ثاني البدر عبد ربه ما تيجي البدر ترى دبي إيش تأكل تأكل التوحيد لا لا لا لا لا تقسيم لما تاب جيد في بابي الشيخ <تسن�> السؤال هو خارج البس ولا يتعلق بالأحكام الشرعية <تسن�> الأحكام الشرعية التي تلحق بأفعال الشخص كالتبسيق أو مثلا كتبجير يعني فلان فاسق أو فلان فاجأ أو فلان زميل هو يعني هذا في دائرة العمل أو مرتبط بالعمل اللي يعمله فيحكم عليه بهذا العمل إذا ترك هذا العمل لو في لحظة مثلا سماع الغناء في سوق فإذا لم يسمع الغناء مثلا أو ترك سماع الغناء في فترة مثلا فهو ليس بفاسق أو هل هو لا هو لحظة السماع مثلا؟ إيه لحظة السماع لكن هل تركه فعلا أو تركه توبة وخاذا أو هكذا؟ لأنه آه لو تركه فعلا هو كان لا فعلا بمعنى سماعا آه لكن آه هو يؤمن به ويسترل ما زال ما تاب منه لأن هذا الشيء لا يزول عنه إلا بالتوبة هذا الحكم طبعا فاسق طبعا نعم للذين تابوا تابوا تابوا صحيح الابد هو يتوب فهكذا نعم نعم ابا اليسر فضل ايش اسم جامعاتكم انتم؟ اختصروا ايه؟ ميديو ميديو ميديو تنحفظوا إليها محفظة يعني هي قريبة من ميديم أنتم ميديم يعني ميديم وميديم ميديم ها ميديم, ميديم, ميديم, ميديم كيف هذا تعمل؟ خيب؟ نعم امرأة الآن تعمل ترغي سلام تحيبونا لو تركوا أزواج مو إيه؟ تعمل و؟ سارت شيء؟ في السمن بر ajud بقيت verder نماعك تو SameishiL MCباب场al m GenteBag andarيو student trego 화물 Mظ Underground tigrucnicuak laid vieux бизнесFDA. yeah pure granbenica8 dgo Leben wiev ост oben opricыватьumor buscundagea dan Pramittarii nounicular ماذا؟ من أن يتركها زوجها يعني هي تعمل خوفا من أن يتركها زوجها يعني هو زوجة يريدها تعمل هو يريد قروش لا لو ترك زوجها يعني عنده مال. باي باي باي باي باي شكرا كيف؟ لو تركها زوجها خوفا خوفا ما عنده ما عنده ما عنده ده يعني هي في حلقة. في حلقة. <تصفيق> ليس عندهم علذها هو أو هي تعمل خوفا من أن يتركها زوجها يطلقها يعني؟ إما ما ت يعني هي تنفق عليه هو لا يعمل؟, هو يعمل لكن عنده وضع التوحيد <تسجيل> <تصفيق> اي هذا هو نرجع للتوحيد كل مذكر ذكر نادي نادي حذيفه ياسر لو سمحت يا خديبه شو ما في موضوع تعال بس في اذكروا ويخلص هذه الاشياء خذ الاوعيه يا ابني خذها هذه لا تنساها اتصل اتصل باب عقيل اتصل باب عقيل أين تذهب؟ خذ هذه لل... وديها للجماعة هذه. تصل أبعاقين، خذ الأوعية، الرجل ينطرش. طيبين ترى <تصفيق> الزوجة ليس مطلوب منها أن تعمل، لا واجبا ولا حتى استحضار. بل أنا أقول في واقعنا طبعا. لا يجوز لها أن تعمل في واقعنا وليس أفضل عمل لا لأن أفضل عمل مباع جائز دمنا. لكن في الواقع بمعنى لأنه العملها يترتب عليه بسبب أنه عملها يترتب عليه أخازت أقلها أقلها إيج؟ اختلاف بشكل عام وإلا ممكن لو هي عملت في روضة أطفال يعني ما في اختلاط أو مدرسة لبنات فقط يعني أو تعرفون الأعمال التي ما في اختلاط فكن هذا أين هو؟ بالقمر أو بالمريخ خاصة في ماليزيا ما في هذا الشيء عندكم شيء خاص يعني نساء مئة في المئة أو ما في اختلاط أظن هذا لا يوجد هاي طبعا أيضا لا أخفيكم أيضا نحن نقرد ان الاختلاط يا اخواني نسبي ايضا ليسوا سواء يعني لازلها اغبياء ولا مغفرين ولا لا يمين عن الواقع لا يمين عن الواقع لا يمين عن الواقع اكتلاط نسبي صحيح؟ والاطباء يعني يكون هذا يعني مثل من التعليم تجد بعضهم في الجهات اخرى الى اخرى معه يعني الاعمال الوظائف العمل التي هي أكتر فيها الرجال أو يغلب الرجال الخياط أشد معروف هذا في أعمال متعلمون هذا مثل التبريد يغلبون النساء صحيح لأن قبولنا أن الجنس لطيف ورئيشف لامراضي مع أنه بعض الرجال أفضل من بعض النساء صحيح؟ <تصفيق> طيب فالقصد ليس له لكن إذا كان زوجها محتاج وهو هو الرجل يعني أقول هو معذور أو لا يستطيع يعمل أو لا يستطيع أن يعمل أو لا يكفي عمله ل لعاشدي ليعيش فممكن زوجته تعينه بالعمل لكن بالضوابط الشرعية عملها لابد بالضوابط الشرعية ما يكون في مسألة شرعية عليها في دينها أخلاقي أردت أن أقول أيضاً هذا أمر بهم أغلب الأزواج هم يشعرون بذلك ينفسون ذلك في بيوتهم لكنهم لا ينتبهون وهو أن عملها في الخارج هذا يؤثر على أنا بيتي لأن المرأة إذا عملت في الخارج لابد هذا على حسابي ذيك لكن شيء نسبي أي. اذيك انا اقول يعني لكن للاسف هذا لمن يعني ودي فعلا سعاده البيوت تكون بيوت ناجحة طيبه المفروض المرأة لا يعطوها ساعات عمل كالرجل انا اقول هكذا هلا ليش لحتاج دول ليش نحن ولا شيء انا مجرد اقوال تنظيف المرأة ينبغي لا تعطى عمل ان عملت ينبغي يراعى حالها وخاصه عند اطفالها لينا نقول إذا هي ما عند أطفال يعني ما في يعني إذا عند أطفال ينبغي هذه إيش ينبغي يرجعوها يردوها إلى أولادها يعني بدل ما تعطى ثمان ساعات ينبغي تعطى مثلا خمس ساعات مثلا يعني ينبغي حقيقة يعني هذه عندها إيش عندها مسؤولية هذه المسؤولية لا يستطيع عليها الرجال هذه مشكلة لو أنه نستطيع نجعل الرجال في البيوت ك النساء كانت ما في مشكلة، لكن لا يمكن يا إخوان الطفل الذي يجده من أمه من الرعاية والعطف والحنان وهذا لا يوجد إلا عندها حصرياً تعرف حصرياً؟ ايوه حصرياً، أرى ما يوجد عنده كيف ال الأب من أين سيأتي باللبن هذا؟ يقول تعال يا ولدي أعطيه مشكلة هذه. إن أعطاه اللبن بالقارورة هذه، من أين يعطيه الدفء الذي يجده في صدر أمه، في علاقة روحية، ها؟ لذلك تجد الآن أكثر العقوق الذي ترونه يا إخواني، هذا ترى سببه المباشر أو أعظم أكبر سبب خروج المرأة من البيت، والله. لو عادت المرأة إلى البيت سيقل العقوق وانظروا الواقع يشهد بهذا يعني جي الأمي مثلا خلينا ننثل أو أمك مثلا في زماننا العقوق موجود لا ننكر لكن قارنه بالنسبه الآن صحيح ولا لا يعني أنا أذكر في حينا كله ما أذكر إلا واحدة واثنين عقين حقيقة مع أن الناس أيضا عندهم جهكة ما فيش هذا العلم حقيقة لكن الآن أعوذ بالله صار الأصل عقوق لكن في زماننا الأمهات في البيوت هذا الفارق مع معناه في زماننا العلم أقل كا الشعري والشو يسمونه هذا التقني والآن أعوذ بالله الكل أنا ما لقيت يعني في درس نسائي إلا أكثرهن يشكين من العقوق اللهي. لماذا؟ مع أن العلم كما يقولون التقني يعني تقدم حتى العلوم الشعير الحمد لله صار فيه أكثر حقيقة يعني. لكن أخرجوا المرأة الأم أقصد بالذات اخرجوها من بيتها وإذا خرجت من بيتها حل الدمار تركنا الأولاد لمن؟ <تصفيق> رأيت أن هذا منظر والله يا أخواني <تصفيق> هذا منظر يدمي قلبي عندما أرى أمهات تأخذ الطفل الصغير وترميه في الروضة هذه. ايش يسمونه هذي, هذي؟ <تصفيق> <تصفيق> والله مسكين هذا الطفل ايه ذنبه هذا ترميه هناك وتمشي يبكي رأيته هذا مرارا طفل صغير اتكلم عن في هذا يسمى ايش ايش إيش المرحلة هذه اللي هم إزم هذه؟ كيجي كيجي إيه كلام يرمونه في ال في ال في الحضانة في الحضانة أحسن في الحضانة هذا مسكين إيدم هو حرام هذا ظلم هذا له حق على أمه ترميه وتمشي وزوجها يساعدها في ذلك هذا أين يتربى هذا الولد؟ هذا الطفل في غير حضن أمه حضانة صحيح ولا لا <تصفيق> وهو لا يناسبه حصريا كما قلنا إلا حضن أمه حضن أمه لكن عندما يتربى في الخارج ويكون بالعلاقة بينه وبين أمه إيش باردة عقوق سينشأ لذلك لا يعرف حق أمه ولنا ما في علاقة من الأصل من الرضاعة والرعاية وال حماية والمتابعة والضم حتى سبحان الله الضم والتقبيل واللمس له أثر هذا بنفس الطفل هذا لأن هو بحاجة إلى هذا هذا من هذا جزء من تكوينه وشخصيته كناح ما نفهم بعضنا هذا المادة ذبحت الناس كل شيء مادة دنيا يدمر بيته من أجل الدنيا ما عنده مشكلة ليس فقط هذا ندمر دينا من أجل الدنيا أنا قبل أيام كنا في مجلس وناس كما يقال ملتزمين يعني بلغة العصر يتكلم عن المدارس وسوءها يعني والتربيه السيئة فيها وكذا وبعض المدارس أسوأ من بعض كما تعلمون فواحد حتى عنده لحية يعني اخذروه اللي قلل القصور في الفهم يقول يعني هذا شيء مهم دار كذا وكذا، فأنا أنظر إليه، الله يا إخواني، أتعجب يعني، فأنا فقلت له وكنا نأكل، نظرت إليه هكذا، قلت له يعني المدرسة أهم من الدين، فهوما انتبه إلى، لا الدين قلت له طيب إيه؟ إذا الآن التعليم سيجعل يخرب دين ولدك، والله أخرج من المدرسة كلها أصلاً. هذا ما هو مطوع كما يقولون يعني صاحب لعية نشوف هذا فهم والله قال جزاك الله هو قال والله هذا فهم قال غايب عني انظروا يعني الآن قل لك مدارس لا بد شيء يعني هذا ركن أركان الدين طيب إذا كان التدريس في مدرسة ما طبعا ما تكلم التعليم في أحد فهم خطأ في أصلي التعليم لا بد في أصلي هذا لا بد منه يتكلم في, في مواقع أو مدارس معينة أو حتى لو كان التعليم أقصد هذا المدرسي سيؤدي إلى إفساد دين الولد أخرجه من المدرسة كلها أخرجه من التعليم كله إيش يعني؟ أيوما أولى نحفظ على دينه ولا على دنياه؟ أين الضرورة؟ ليس الضريات الخمس الأولى إيش؟ دين. الدين نعم جعلنا الدين في المؤخرة صحيح ولا لا وفي المؤخرة فقط أعطيناه وقت بدل ضائع تعرف وقت بدل ضائع ها؟ أما الوقت الأصلي للدنيا والله أكثر الناس هكذا أعطي من الآن يستعد يأخذ بالربا نعرف ناس يأخذون بالربا حتى يدخل أولادهم مدارس قال راقية ومدارس كلام طالب ويخرجوا فاسدين الأولاد طيب أيش الفائدة إذا ولدك خرج يحمل أعلى الشهادات لكنه رجل طالح فاسد إيش الفائدة أنت ماذا استفدت يا مسكين التبعات عليك لأن أنت غرزت فيه ووجهته وهذا التوجيه بيدك هو كان غضا طريا لا يفقه لا يعرف أينما توجهه يتوجهه أما بالعكس لو كان رجل جاهل ما أقول أمي لأنه ليس كل أمي جاهل خليه يكون جاهل نقول ها لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف كمبيوتر ولا أنتر بطيخ هذا ولا يعرف شيء لكن رجل صالح بالله من الذي أنفع للأبوين ومن الذي ناجح على الحقيقة والله هذا الجاهل بهذه الأشياء التي بعض الناس ينظرون إليها أن هذا هو الفهم والعلم والنجاح حتى المفاهيم تغيرت أخواني مصيبة مصيبة تجد رجل صالح وطيب ولا هذا فاشد والله كذا يقول يكون فعلا هو في الدراسة فاشد مثلا يعني قال لي رجل زول يا دوب ينجح ومشي حاله، وذاك يعني متفوق كما يقولون في دراسته لكنه فاشل في إيش؟ في دينه طالع، والله كما قال صلى الله عليه وسلم عندما مر رجل قال ما تقولون بها قال حري إن خطب أن يخطب وإن تكلم أن يسمع ثم مر آخر ما تقول؟ قال هذا حري إن خطب أن يخطب أن يدفع وما يسمع له قال لهذا خير من ملي الأرض من ذاك، يعني كما نقول هنا هذا الفاشل في دراسته الناجح في دينه والله خير من ملي الأرض من ذاك الناجح في دراسته الفاشل في دينه ضروريات خمس الدين في الكلام نقول هذا لكن عمليا نضع آخر شيء خمس أو بعضهم أصلا يزيحوا ويسقط لذلك أخواني هذا أمر ينبغي يعني ينتبه له إخراج المرأة من البيت الزوجة من البيت لا ي... لا تخرج إلا لضرورة وخاصة أقول للعمل ليس أخراج للسوق والحديقة للعمل لا تخرجها للعمل من يقوم عليك وعباد أولادكم؟ من؟ الحضانة؟ ما ترون؟ أنا, أنا, أنا أتعجب من الناس هنا في هذه البلاد ما يعتبرون؟ والله يا أخواني أولادهم مساكين أنا أشيق على أولاد مساكين ما تعتبر كيف الأجيال سيئة ما عندها دين بشكل عام طبعا وهذا في العالم الإسلامي لكن أنا أقول هنا مثال كوننا نعيش هنا هذا السبب لكن في بعض البلاد تعرفون في هذه البلاد العمل مقدس للمرأة يظنون يعني كأنه ما قال هذا الله والله رسوله الله قال وقرن في بيوتكم <تصفيق> هذه مصيبة خالد والناس استقر في رأسها أن المرأة لا يمكن تتعلم إلا إذا دخلت في U I A يا أخي تتعلم في البيت هي مشكلة يعني نساء عندما كنا هن أنقى وأطهر وأعف النساء أين تعلم في البيوت وفي المساجد صحيح ولا لا أنت الصيف تعلم زوجته؟ يظنون لا شوف كيف هم علمونها الإعلام والجهل أن المرأة ما تتعلم الليلة ذهبت إلى الجامعة لا في البيت تعلمها مش أنا لا أريدها تعمل لا حتى الشهادة تريد شهادة؟ لا من أريد شهادة قبح الله للشهادة أكثرها زورة أريدها تعلم دينها صحيح ولا لا كيف تتطهر كيف تصلي كيف تصوم كيف تعبد ربها يعني وتنقل هذا إلى أولادها يكفي هذا ايش تريد أنت منها؟ ماذا تريد يعني منها؟ أليس هي تكون على الأقل هي تحيط بما هو مطلوب منها كراعية للبيت. صحيح ولا لا؟ هذا هي أمراعية الزوج. لما قال صلى الله عليه وسلم، فهي عليها يجب عليها وجبة وهذا على الزوج يعلمها ما تحتاج هي في رعاية بيتها. وهذا ما يحتاج الجامعة. لذلك الآن الجامعات يعلمهم شيء لا يحتاجونه في البيوت. يعلمونهم أشياء يجعلون منهن ند للرجال وهذا تخريب للمرأة تكبر عليه ليس فقط يعني مثله تقول لا انا فوقك بعد انت ايش عندك انت من جماعة اندر انا من جماعة بوست انا عندي ماجستير او دكتوراه انت ما زلت ايش اندر هذه البطيخ كلية يعني عجيب والله يا هكذا ليتهم يعلمون المرأة ما هي تحتاج في حياتها العملية وذلك فشل في البيوت مره ما تحسنت ربي الان كثير يستعينون يستعينون بالكتب والمجلات ما ترون انتم؟ والبرامج ومدريج الان ده جاهلة طيب اين هذا التعليم؟ كم سنة عندكم انتم من الابتداء الى التخرج؟ في ماليزيا مثلا كم سنة؟ ايش أربعة ابتدائي هاه ستينية سبعة عشر, عشر, ممتاز ممتاز ممتاز عشر ستة عشر, عشر, عشر خلينا على تسعة تا ستة عشر نسامحك بالسنة ستة عشر, عشر أنا إيش يعلمونها للبنات الكلمة ها هم... لأن هذه ينبغي تعلم بما تحتاجه ويناسبوا أي ولا لا اشياء ما تحتاجه ثم تنتقل للجامعة والله ايش تدرس تخرج انجينير أنت إيش لك علاقة بهندسة ايتها هو النرد تدرس فيه هندسة مثلا، تعجب إيش هذه تدرس هندسة؟ إيش تريد تهندس الطرق والشوايع؟ والإنه بتعلم كيف تهندس بيتك أصلاً، وهذا من التقصير الموجود في المناهج تعليم في العالم الإسلامي كله، أنهم لا يعلمون المرأة خاصة بعد أن تكبر وتبلغ مثلا، ستصبح أم تتزوج، ما تحتاج مثلاً ينبغي تعلم ما تحتاج في زواجها في نكاحها في علاقتها بزوجها في أولادها ها؟ في ما يعلمون هذا إن كان هذا شيء خفيف هذا أما يعلمون أشياء يعني عميقة ودقيقة في الرياضيات وفي الفيزياء وفي إنجليزي وما أدري إيش ما تحتاجنا نحن ما احتاجنا هذا أنا درست الثانوي كله إيش سبب من الإنجليزي الكلام فاضي أترك الإنجليزي مو بنا احتاجه في هذه العملية الفيزياء والرياضيات والله يا أخواني يعني ما يريد أدرس مهندس لا بد من مهندس خلي يعني يتخصص لا بس أحد يفهم أننا ماذا احتاج؟ ضيعنا عمر كم سنوات في هذه المواد؟ وتعرف كيف فيه يشغلون فيها يعني؟ لا مهمة ونشد وشاهد وشرع ومن وما القرآن والبيت سمع عندنا التربية الإسلامية أو الدينية؟ هذه ما تدخل في المعدل يعني أيوة كذا بس أصيغ إذاك خرجت أجيال منسوخة الله هذا مسخ هذه مناهج هي تمسخ أجيال تجد الطالب أو الشاب أو البنت, أو البنت ما عنده لا لا لدينه ولا حتى لوطنه وبلده ولا لأمه وابي ولاه التام لشهواته او لا يربون الناس على الشهوات هذا إذا ما انضاف اليها شبهات بس هو يرغب انظر الآن الشباب أين يجري ما هدفه يبحث عن ماذا عن شهواتي عن شهواتي بأنموعنا طبعا شهوات أنموع لا أحد يفهم شهوات فقط يعني شهواتي يذهب عن شهواتي فقط مثل حلوانات حلوانات هكذا تسعى الله فطر على هذا تجوع عند شهوة تأكد تحتاج تجامع تعرفون وهكذا تلعب وهكذا الآن الكثير من شبابنا ربهم على هذا بس الشهوات الإعلان للشهوات كما ترون المرئي والمسموم وكذا وكل شهوات صيماً، فاا أقول أبداً أنا لا أنصح، الله يا إخواني هذه نصيحة محب لا لا تخلي أنت لا تتزوج امرأة عاملة أو لا تجعل زوجك تعمل، خليها عند, عند الأولاد خاصة إذا رزقت الأولاد، أنا أقول إذا رزقت أولاد يجب وجوب عين مرة في البيت، وجوب عين يعني لا يجوز لها أن تخرج حرام عليها، ولا يجوز لها تترك ترمي الطفل في الحضانة أو ترميه عند أمها ولا حتى عند أمها بعضهم يقول أم حتى الأم أمك هي لن تعطي الطفل مثل أمه على الأقل اللبن والحب كما قلنا واو انتبه و... ولا نتأثر بما حولنا سيقول أنت لماذا أنت تشوفي أختك وقريبتك والناس كلهم سبحان الله إذا ظل الناس يعني لابد نظل نحن ثم إذا أنت غير محتاج أنا أتعجب من الناس الذين هم غير محتاجين الله سبحانه وتعالى أنام عليه ويستطيع راتبه يكفي لماذا يشغل زوجته أين الكفاف أين الإيمان أين التوحيد أين السلفية أليس النبي صلى الله عليه وسلم حياته عجل كفافا كان قوت آل محمد في البخاري كفافا صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آله نحن ما أحد عندنا كفاف كلنا يا اخواني عندنا فوق الكفاف صحيح ولا لا طيب لماذا هذه تدعها حتى بذالك هي تتنمر عليه اقول أنا عندي فلوسي وهذا ولا... اصلا هي هذا يخدش ويؤثر في قوامتك علي في قوامتك عليها انت ما قوامة تامة وكامله يعني عندها شيء تستطيع تتصرف به بعيدا عنك، عندها حسابها، عندها كذا، عندها لا خليها تحت السيطرة الشرعية طبعا، عندما تصلم تنفق أن خلاص هذه قوامة أصلا، ما تستطيع تخرج عليك وعرض يا أخي، ها نتقي الله في هذا و... و... و... وإصلاح المجتمع يبدأ من إصلاح بعد فرض البيوت، الله يا أخي إذا فسدت البيوت يفسد المجتمع كما ترى. ثم نصيح من الوالد ولكننا للأسف نغمض أعيننا عن الحل وعن الطريق الامثل الشرعي والموجود بين ايدينا لكن لا نطبق لا نعمل هذه مشكله ما مستني هذا شيء يمكن القلب انا هذه مسألة اكيد جدا 90% عندما أرى يعني تسمع انا <تصفيق> والله انا والله انا اقوم اصلي باللك الله إذا ما عندكم شيء اصلي لك لا الرجل في ما لا تحسنوا